أنا العَبّة He was allowed جفي وانخلق للماء لن نحسي أنا خذلواها جفي وانخلق لنماء لن <تصفيق> نحسي أنا خذلواKK <تصفيق> <خلق> <تصفيق> أنا العَبّة He was allowed المعروف عني بالبصيرة مثل يضرب اذا حضرت الغيرة انا المعروف عني بالبصيرة مثل يضرب اذا حضرت الغيرة ينق ابن علي بدر العشيرة ينق ابن علي بدر العشيرة اذا طب معركة عليكم حيرة اذا طب معركة عليكم حيرة اسد قسوار اذكركم كار ابيد الشار عرفني بالبسال عداي عارفني بالبسال عداي انا العباس انا العباس انا العباس انا العباس انا من نحسي انا خد نواي شفي وانخلق بنحسنا اخذت نوار انا العبا احسن العبا انا العبا احسن العبا هاي الطف يا زينب وين يعجل الرجاع وين الزهمن طي جو يقول خيال هاي الطف يا وين الرجاع وين الزامطك ويقول خيا تبشر هضحايه مين وشمال تبشر هضحايه مين وشمال عن وقعه اخي شتحكي لجهه عن وقعه اخي شتحكي لجهه حق صبري رجلك خدرك نصر نصرك لا خلي الشعب لا خل الشاط عن انا العب احسن العبا انا العبا سن العبا بنسرب الدمعه بنحسينا العبا انا العبا سن العبا ويا طين الجد واختار شتريدين يا روح وحياتي وقرجل عين طين الجد واختار شتريدين يا روح وحياتي وقرجل عين قمت عمرك الحسين قضاتي العمر كل أعضيدي لحسين أنا جندي دي كلف خدمة الدين أنا جندي دي كلف خدمة الدين هذا اليوم أبيدي لقوم نصر محتوم أشد المؤتنى بطرواء أنا العباء سنلعباء انا العباء سنلعباء انا العباء سنلعباء من نحسي انا فدت رواي في وخناق للي انا فدت رواي انا انا العباس ما خاطب سوى الماي لئل سيوفكم ما تشوف عيناك انا العباس ما خاطب سوى الماي لئل سيوفكم ما تشوف عيناك شيل جروف شطك ورجع وياي رايل عندي هذا شلون يمناي هذا شلون يمناي انا المغصو علاج الخوف الا وسيوف لا تسالني شنو الهراء لا تسالني انا العباس انا انا انا, أنا العباس خد نواي شفي وانخلق للماء انحسينا خد نواي انا العفاس انا العفاس انا العفاس انا العفاس انا ما بعد بس رحصت عسيا وجرنك ورد للصوات طلصت ما بعد بس رخصت حسين وجر النك ورد اللي خلصت ما بعد بس رخصه حسين وجرنك ورد دلك سواوين انا اللي لسه صدتني بالميادين انا اللي لسه صدتني بالميادين ذكر عباس ما فزع حتى للبن ذكر عباس ما فزع حتى للنبي وخلص صبري تعرف عذري علم تجري لو انك ما ترد وياي لو انك ما ترد وياي انا العباص انا العباص انا العباص انا العباص ألعب ألعب ألعب ألعب ألعب الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد الشمري كلمات والحان الشاعر الحسيني المبدع عمار القرعا والرميثي أداء الردود الحسيني الملة زياد الحمداني تم تسجيل هذا العمل في ستوديوهات ومؤسسة زين العابدين الإسلامية في مدينة السماوة ونسألكم الدعاء